ان الحمد لله نحمد و ن س ت ع ي ن و ن س ت ا ه ر و ن ع و ذ ب ا لله م نشر ونفسنا ر أ ونسيئات م أ ع م ا ل ن ا م ي ه د ي م ل ه نعمله نعمله نعمله ن ي ض ل ه ن ع م ه ا د م ل ه نعمله نعمله نعمله نعمله نعمله نعمله نعمله ن ع م ح م د ه ن ع ب د ه و ر س و ل ه ث م ل ع م ل ه نعمله نعمله ن ا ل ر ص ع ي ر ح م ه ا ل ل ه ع ل ى ب ع ض ا ل ن ا س فإذا ب ل ه نعمله م من استطاع منكم أ ن يفق رقبته من ربه جل وعلا وهو في هذه ا ل ح ي ا ة فليفعل ف إ ن المؤمن أ س ي ر في الدنيا يسعى في فقاق رقبته ومن لم يسع إ ل ى ذلك فهو الخاسر هذه ا ل م ق و ل ة إ ن م ا قالها الحسن البصري رحمه الله حينما علم ح ق ي ق ة الدنيا و ب أ ن العبد في هذه ا ل ح ي ا ة لا بد له أ ن يبحث لنفسه عن مخرج و أ ن ا أ ع ن ي بالمخرج أ ن ا ل إ ن س ا ن لا بد له أ ن يقف بين يدي الله عز وجل أ و ل ا ثم بعد ذلك لا بد أ ن يكون له عمل صالح و العمل الصالح يتطلب منك عمل ا و ج ه و لا بد أ ن يكون خالصا لوجه الله عز وجل و يختم ع ل ي ه ا ل قل ب ثم يكون متابعا للنبي صلى الله عليه و سلم هوذا يخون اصل أ العمل لذلك لما كان بعض ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم إ ذ ا نصح ينصح من قلبه و إ ذ ا تكلم تكلم من قلبه و إ ذ ا قاتل قاتل بقلبه لذلك هان على ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كل شيء من أ ج ل أ ن يفك رقابهم من النار ف لما تنظر لحال عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول من يجهز جيش العصره جيش فجهز عثمان من يشتري بئر رومة وهو معي في ا ل ج ن ر و ه و يقول النبي صلى ل ا ل ه عليه وسلم وهو س ل م و معي في ا ل ج ن ة ك ل م ة ا ل ج ن ة عند ا ل ص ح ا ب ة كان لها واقع وكان لها مذاق ا ل ن ه ا ر د ة ربما ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ولا تستشعر ا ل آ ي ا ت ربما تعمل العمل الصالح ولا يلامس قلبك ربما تتكلم وتسمع م و ع ظ ة ولا ت ك س ر ه ص ح ا ب ه رضوان الله عليهم كتل ا حيا ة م خ ت ل ف ة لذلك د ا ئ م ا و ب ن ه ي ا أ خ و ا ن ن د ن ح و ي ن ا ل ص ح ا ب ة ه جيل او ل أ ل وكيف ص ا ر و الله عز وجل و كيف تغير ت قلوبهم وكيف أ ص ل ا ل رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ل م ا ت ن ظ ر إ ل ى شق ا ل د ع و ة على شقين زي أ ن ت في حياتك على مرحلتين م ر ح ل ة م ا قبل الاتزام ل و م ر ح ل ة م ا بعد الاتزام ل ي م ف ر ق ا ت عجيب ة ونت ب ت ل ا ح ظ ذلك حتى أ ي أ خ ملتاح و التزم بالسنه ة ويقول له انت كيف كانت حياتك يقول لك ضياع ومعاصي و و لك ذ ن بعد وإلى الله أن تقمده ز وجل وأنا له الطريقة رأى طيب ب ع ا ل ا ن ت ز ا م ما هو الحل إ ذ ا ظلت فيك نفس ا ل ق ص ا ل التي كانت من قبل ف أ ن ت لم تتغير حتى و إ ن كنت ملتحي وترتدي يعني اللباس والجحي ة و إ ن كان ظاهرك سمتك طيب على خير لذلك كان بعض مشايخنا رحمه الله وحفظه الله يقول ي نحن نقابل الناس بملابسنا ولا نقابل الناس بقلوبنا ليه ل أ ن ك أ ص ل ا دائما بتقابل ا ل إ ن س ا ن بالظاهر بتاعك ا ن ظ ر أ ي واحد ر ح ب مشوار يلمع الحذاء ويحاول ب ل م ع و ب ي يتجمل و إ ذ ا جلس في مجلس عايز يظهر نفسه انه يعني ط ق ي وورع ا ويتكلم ب أ س ل و ب ه و إ ل لكن ى خيره ن ح م ا ي غ ل ق عليه بابه يكون هناك أ س و أ حالا وربما بعضهم ينتهك الحرمات ركز معي وهو في الخلوات حينما يغلق عليه باب لذلك جاء رجل إ ل ى أ ب ي بكر بن عياش فقال له عظني قال خلص رقبتك إ ن استطعت و أ ن ت في الدنيا من رق ا ل آ خ ر ة دمتخيل. دمتخيل. رق الأخرة لانك رق ل لمصيبة أ خ ر ة إ ذ ا رققت نفسك ل ل ا خ ر ة وكنت على م ع ص ي ة ف أ ن ت في النار إ ل ا أ ن يتغمدك الله عز وجل ب ر ح م ت ه لذلك كان كل د ي د ا ل ص ح ا ب ة وكل من بعدهم من ا ل ت ب ع ي ل يعني يركز تركيزا عاليا على ا ل إ ن س ا ن و م ر ا ع ا ة القلب و ا ل س ي ء طيب ا ل أ ح كل ا م و ا ل أ ح ك ا م وكل ا ل أ ش ي ا ء لن تقبلها إ ل ا إ ذ ا ص ف ق ا ل ب ك لذلك أ ن ا لما ذكرت منذ قليل قلت إ ي ه ا ل د ع و ة كانت على أ م ر ي ا ل أ م ر ا ل أ و ل ا ل د ع و ة ا ل م ك ي ة يعني أ ن ت في حياه بدايتك ن ش ئ ت ك كان هناك ظلم و استضعاف ولكن كانت كان هناك ت ر ب ي ة لذلك أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ن ب ي ص ل ى اصحابه ل ل عليه وسلم ه رب أ جيلا فريدا د ع و ة الاولانيه ثم بعد ذلك قام في ا ل م د ي ن ة جيد ا ل أ ح ك ا م يا خ و ن ا الانسان يتدرج ما تهجمش على الطاعات وانا اقول لك حلال حلال حرام حرام حرام لا تستطيع أ ن تقبل مني ك ل م ة لابد ا ل أ و ل ان يكون في ترغيب وترهيب للنفس. للنفس وفي خير وفي شر وفي ج ن ة وفي, وفي نار وتكون, وتكون على ب ص ي ر ة من أ م ر ك بالمعاد, بالمعاد وبالموعد وبالطريق, وبالطريق, وبالطريق ثم بعد ذلك نقول لك ح ر ا ء تقول سمعا ن وطالب حلا برضو ن أ ت ي منه مستطاعا صح ولا لا هوذا ل أ ص ل في المسلم وفي سيره لذلك قال له ان س ت ط ع ت ان تفك رقبتك من الدنيا إ ل ى ا ل آ خ ر ة ف ف ع ل لان أ س ي ر ا ل آ خ ر ة غير مفكوك أ ب د ا إ ل ا أ ن يشاء الله بمعنى إ ي ه أ س ي ر ا ل آ خ ر ة فعلا إ ن لم يتغمده الله عز وجل برحمته ويدخله ا ل ج ن ة لن ي ف ك لما جلس ا ل ص ح ا ب ة الى النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه وقالوا يا رسول الله يعني لاتي من ا ل أ ع م ا ل والاخره قال لن يدخل أ ح د منكم ا ل ج ن ة بعمله طبيعي المشكلة. طبيعي المشكلة. ولا أنت يا ر س و ل الامر ل ه ق ل ولا أنا, أنا إلي أن لله برحمة. الأمر إلي يدقى د ن الله ب ح م ة فردت الى أ م ر إ ل الله ط ب من اشتغلش من يشتغلش لا, لا نشتغل ن ع م ل لذلك لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل و أ ن ي ن ج ي نفسه طيب, طيب. هنا, هنا وقع أ م ر كما روى أحمد أحمد أ ح م د و ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب كتب قال ب أ ن ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م يقول من س ا ر م س ل م ا في الدنيا س ا ر الله ع ز وجل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن ن ج ل م ك ر و ب ا فك الله ع ن ه ق ر ب ت ه م ن كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ومن كان في ح ا ج ة أخيه كان الله في ح ا ج ت ه ع ا ي ز ك ت ل ا ح ظ ه ذ ا ا ل حديث سريع ا ل ح د ي ث جدا و ف ي جوان ب ج م ي ل ة لو ا س ت ط ع ت ي ن ن ت بس ت ستفيد منها ج ز ئ ي ة واحدة ستنجو إن شاء الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه من سطر مسلما في الدنيا ط فما معنى الستر يا اخوان الستر دا أ ص ل أ ن تستر أ خ ا ك المسلم وخص ا ة المسلم ل أ ن الكافر لها اوضاع م ع ي ن ة مش ز س نخشف لنا كل ا ل أ م و ر في باب الفروع ف ي كتب الفقه و هذه ا ل أ م و ر لكن ستر المسلم واجب عليك ل أ ن المسلم أ خ و المسلم كما قال النبي صلى الله عليه و سلم لا يظلم ولا يسلم طب ايه العبره في, في المسلم هو انا لما جرح في الشيخ خالد و اراه على امر ولا ا س ط ر ه الا ان يكون إلا امرا فيه حدود او فيه ش ه ا د ة او شهادة او لاخركم أستثنى, استثنى العلماء ايه الواقع اللي بينهم و لذلك نحن وقعنا في امر عظيم يقول لك ف ل ن ده سرق انا ما بتحراش باخذ ا ل ك ل م ة و روح لفتح بقول ه خلي بالك ف ل ن ده حرام هذا ظن هذا بغي ا يعني هلا سترته الاصل انت تستر ط ب انت, انت, انت شفته يعني قل له يا فلان اتق ل ل ه و اسكت النبي صلى الله عليه و سلم لدفع الشبهات شبهات شبهات. لما كان في المسجد كان مع ا ل س ي د ة صفيه ة و ك ا ل ت ه ح ا د ث النبي ص ل الله عليه و سلم في معتكفه رجل امراه ض اين م ش ك ل ة في كده يعني فلما آه. اراد أ ن يوصله أ و يقلبها كما ر و ى البخاري و غيره ف إ ذ ا برجلين من الانصار خارج المسجد قالوا رسول الله ثم أ س ر ع ا لم يجروا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ر س ل ك م إ ن ه ا ص ف ي ة زوجي فقالوا على مثلك يا رسول الله ف أ ت ب ع الكلام وقال إ ن الشيطان يجري من ابن آ د م مجرى الدم فخشيت أ ن يقزف في قلوبكما شيئا ف ت ه ل ك أ ن ا عايزك ت ت أ م ل قول النبي صلى الله عليه وسلم فتهلكا ل ك ل م ة الهلاك ديه انك ترمي غيرك ببهتان لماذا؟, لماذا لان من يرمي مسلم بهتافه قد احتمل تمنى شوف لا يقول فقد احتمل, احتمل يعني شال حاجه م ش ه ك د رجل ي بهتانا عظيما عظيمة. ل ت ل ا ن ت متخيل انت تشيل ح ي ا ة على كتفك وانت محني يعني انت مش قادر تشيل ه اصلا لذلك قصف المحصنات واعراض المسلمين ابر خطير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سطر مسلما في الدنيا شوف الجزاء من جنس العمل إ ن م ا جزاء ا ل إ ح س ا ن ان الاحسان ومن رب العالمين يقول ستره الله في الدنيا, في الدنيا والاخره, والآخرة. تمتخيل ستر الدنيا ألا يسلط تفضح ولا الله عز وجل عليك تبقاعد عنك وجل لا يهتك في بيتك في عرضك. لا ربك يرد سترك ربك من انت في الدنيا ويسترك حتى عند الموت انت النهارده لما ب تلاقي شيخ خ ا ل د سعد يغسل خ ش ي يشوف امور ع ج ي ب ة صح ولا لا سعد ما ب يتكلمش وبيسك. غيره يتكلم ويفضحك حتى وانت وانت على الغزل وعلى ا ل م غ س ل ب يقول ف ض ح ك ي ر أ ي ت من امره كذا وكذا اين الدين اين ستر المسلم اين ا ل و ر ا ء ما هو مفيش لماذا هناك خ ب ي ئ خبيئة. لذلك الانسان عند موته يفضح والله الذي لا اله الانسان عند موته ربما يفضح ف ض ي ح ة ما بعدها ف ض ي ح ة متخيلش تلاقي واحد كده يقولك ل تعالى صلى الله لا ي ر ح م ه و ك ب يصلي اصلا هذه ده دخل عمره ما المسجد. ف ض ي ح ة هذا امر مستجنب وان كان يجوز التعريض من الناس الذي قاطع ا ل ص ل ا ة الكليه لكن ربما يصلي وانت لا تراه لكن يقول لك فلان د ا و هو ب ن غسله شفنا منه مناظر ع ج ي ب ة لذلك الانسان دائما ي س أ ل الله عز وجل ان يكون في ستره لان من خرج عن ستر الله خدك ستره وفضح أ م ر ه وكشف عواره لذلك النرد ان ا ل إ ن س ا ن ب يتكلم في, في عالم أ و بيتكلم في شيء معين و ب ي ه ت ك الستر ي ح ض ر سيقف بين يدي الله عز وجل وعند الله تلتق الخصوم ركز وعند الله تلتق الخصوم ل م ش ح ان ينجيك أ ص ل ا ستقف بين يدي الله عز وجل ويقول له هذا فعل كذا وتكلم في عرضه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أ م ا أ م ر ا ل آ خ ر ه يستر عليه ذنبه ويغفره فيدخله في رحمته حتى لا يطول م ن ا ل ح د ي ث في و ق ف ة ج م ي ل ة في الحديث وهذا ما أ ر د ت أ ن اصل إ ل ي ه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ن ج ى مكروبا فك الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة ع ا ر ف فك الكرب ة ع ن ي ه انا و ض ح لك ا ل أ م ر اقول لك فك ا ل ك ر ب ة مش انك ت ل ا ق ي ف لانك م تقف معانا ه دي, دي موضوع ولكن ربما فك ا ل ك ر ب ة ان تدل الرجل على الخيء في فيعمل به انت م ت خ ي معي ق ص ة لصحابي جليل جدا عند البخاري وربما لو ق ر أ ت ه ا لك او قلتها لك تستعجب الامر ط م ب ه ب يقع معي ك ت ي ر يعني انا ممكن اجي لك مثلا وارث عشرين الف جنيه هم د و ل ك لانه ل ا فقير. انا لا بقول ن ا ما يشعرون ا بالف جنيه لا اعمل شاعر إن المبلغ ده هو رأس به شيئا ق ن اخوان. شق ظاهر ومخلوق. للناس ان انا شق متدايق وعايز أ ف ك الكرب ة والشق ا ل آ خ ر إ ن أ ن ا أ د ل على الخير و أ ف ك له ا ل كربته لذلك روى البخاري وسندي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذه ا ل ق ص ة وهذه ا ل ق ص ة فيها آ ي ا ت يعني من ا ل ص ح ا ب ة أ م و ر ا ع ج ي ب ة جدا ماذا قال قال عبد الله بن الزبير ناداني أ ب ي الزبير زبير بن العوام ا بن عمه النبي صلى الله عليه وسلم كما م ت ع ل ولكن و عنده أ م و ر ع ج ي ب ة الزبير كان ي أ ت ي ه الرجل بالماء ركز طيب يجي واحد يقول له معاي خمسين الف زي ما بيحصل يقول, له ويخدها عندك أمانة. يقول له لا على سبيل الدين تبيل ا ل ع ب ر ة هو كان يرى في هذا الرجل انه عنده مال لا يستطيع ان يتصرف فيه فالزبير كان ب ي ق ض و على سبيل الدين اشتغل فيه في ا ل ت ج ا ر ة واذا طلب الرجل الدين اعطاه اياه يعني ي أ ك ل ويشرب فيه وهو دين على قلبه زي ما بيقول على قلبه. على قلبه يعني الدين ده س ا ب ت عليه طيب في بعض الناس في بعض تشتغل بتشتغل بنفس الطريقه الطريق. يقول لك لا احللني اكتب و ر ق وخذ الفلوس ادها ل لا اشتغل بيه ا ص ح ا ب ة رضوان الله, الله عليهم, عليهم, عليهم كانوا يعلمون كان بان للمال واقع في النفس وما تقاتل الناس الا على ا ل م ا ء وما اوصلهم الى ا ل ف ت ن ة الا ا ل م ا ء لذلك تجد ان الامر صعب جدا فالزبير بن العوام رحمه الله و رضي الله عنه كان ي أ خ ذ المال على سبيل الدين يفك كرب الرجل ده مش و ا حتى د ده ا ه يمر معنا في ا ل ق ص ة ان ه عبد الله بن جعفر كان ليه ربعمائة الف. ربعمئه ر ا ا ل ل الله. ابن صحابي و صحابي ا د ر ك النبي صلى الله عليه و سلم فكان ي أ خ ذ منه المال على سبيل القرون فنادى عبد الله ابن ه و قال يا عبد الله اني اراني اليوم مقتول ا كان في موقعات ص و ف ي ن و ق ص ة م ع ر و ف ة بين ا ل ص ح ا ب ة ن ص ل الله ع ز و ج ل يعني العصمه من ذلك فقال له يا بني اني مقتول و لكن لا يشغلني الا شيء واحد قال و ما هو يا ابت قال الدين ك م ر ا ل د ي ن د هي دي ا ل ق ص ة كيف تسد, كيف تسد الدين هي د ي ا ل ق ص ة ك ي ف ت سد الدين ن ا اما ينصق يا ا م ينصق يا اما ي ن ص ا اما ينصق يا اما ي ن ص و يا اما ق ا ع د ي ش و ف كده ح و ا ر م ا ل ن ب يا اما ينصق ي ينصق يا ا ا ن ي س ت ع ز ه من المغرب و ا ل م أ ث م و الكلام ده كله كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ولكن قال له يعني ما همني الا الدين طيب نطل ا ط ل ا ل ة س ر ي ع ة على عبن د ا ل ل ه ب زبير في ب ي ت بيته. عندك ت س ع ة من البنات و ت س ع ة من ا ل أ ب ن ا ء وعنده أ ر ب ع ة من ا ل ن س و ة يعني ر ج ل عند ه ع ي ل ة ك ب ي ر ة وعليه دين يقال ب أ ن عبدالله كان يعني متداين بحوالي كم مليون تقريبا يعني كم مليون ا ل ح ي ا ة اللي سيبها ممكن نص مليون طيب ده نص مليون و انت عليك مثلا اثنين مليون ونص طيب اللي اثنين مليون اثنين يومنيه درها اسمع, اسمع لتعلم, لتعلم كيف, كيف تسد الدين يقول الزبير رضي الله عنه لابنه عبد الله يا بني اذا أ ن ا قتل فعليك بالدين باع كل ما أ م ل ك وسد الدين ولكن إ ذ ا ح ز ب ك ا ل أ م ر ولم تستطع أ ن تسد الدين فقل يا مولى الزبير سد دين الزبير يا, يا مولى الزبير سد دين الزبير فعبد الله ا بن ه ل خ ا ل ف كان الوقت مسرعا فلم اساله من هو مولى ا ل ز ب ي ه و م ش ع ا ر ف ان اصلا فكرت واحد كده يعني عاد قال ث م قتل ابي و ج ا ء ا ل د ي ا ن ة يطالبون بحقهم ع ا ي ز س ي د مش عارف فقال فقابلني حكيم ابن حزام وقال يا عبد الله هل عليك دين من ابيك قال نعم يا عم عمي قال, عمي. قال كم قال فخشيت أ ن أ ق و ل له المبلغ فيستعصم م مليون أنا أقول ن و لك مليون ونص وهو سيد نص ي و ن قال فقلت له、مليون. على أ ب ي م ئ ة أ ل ف د ه مش كذب يا أ خ و ا ن ا ه ذ تعريض ممكن عليه مئه الف علي العرفان بس صحة و صح لكن ا لا ل في واحد تدري ن ص مليون ولكن, كان ولكن قال أ ر د ت أ ن أ ش غ ل قلبه فقال يا, يا بني والله لا أ ر ى أ ن ما ترك لك أ ب و ك يسد دينك ولكن, ولكن إ ذ ا ح ز ب ك أ م ر فالجا إ ل ي ه ذ ا كويس ولا م ش ر و ح ولا وحش كويس جدا ولكن عبدالله ا بن الزبير قال فتذكرت ك ل م ة أ ب ي يا مولى الزبير سد دين الزبير قال ثم ضارت ا ل أ ي ا م هذا لسا عيسدتي وكانت له ق ط ع ة أ ر ض ثم بعتها المؤمن باع ق ط ع ة ارض ل أ ب حوالي أ ر ب ع ه مليون جنيه قال فزلت الرجل ويقول طيله أ بكذا بكذا أقول قال فأسد الدين قال فظللت فيأخذ مني هذه الايام اسد الدين فسددت فسدد دين الزبير كاملا ثم بقى لي ق ط ع ة أ ر ض يقال لها ا ل غ ا ب ة كان ابو شريرها ب م ي ة وسبعين أ ل ف عرف ا بحب ك ا ن ب مليون و ن ص غير الباقي اشتراها منه, منه بعض الصحابه, صحابة الصحابة صحابة قال ثم جاء ا خ و ت ي وقال و ا عبد الله, الله اعطنا حقنا الدين الورس ي بتاعنا. بتاعنا قال والله, والله الذي والله لا إ ل ه غيره لن ت أ خ ذ من لمن واحد ا حتى أ ن ا د ي في الموسم أ ر ب ع مرات كل اول ر ب ع سنين من كان له دين عند دين الزبير ف ل ي أ ت ن ا إ خ ل ا ص يا اخوانا ن لا بد لك من اخلص ا و م ت ا ب ع ة لا بد أ ن ت ت أ س ى ب أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أ ن تسير قال فنادى في الموسم على أ ر ب ع مراحل من كان له دين عند الزبير ف ل ي أ ت ن ا فلم ي أ ت ي أ ح د قالك نقاس بك انت عارف تمين ع التمين ر ف تمين. ا بس بتاع <تصفيق> الزبير كان كم <كان تصفيق> سته مليون ست ة مليون سيشترك <تصفيق> ت ة م ل و ن التمينة ي في اربع ل ة نسوان بس. كما قدروه تقدير ا يعني كده وممكن اقل ممكن يزيد الله على م حسب التقديرات نحن ا ل ن ه ا ر ض ه انت لما تتخيل ان التمين بس ب ت ب ع التمين سيتكسر على اربع ة نسوان ما لم مصدر ستمائة يا واحد فكاء. قال عبد الله فكان نصيبي انا قراءة كل يبقى عبد نصيبي د ه حقه, حقه, حقه, حقه بس يعني مبلغ, مبلغ جامد خاص ويمكن يفوق, يفوق د ه من ق ط ع ة و ا ح د ة بس ن ص ي ب ه غير ما, ما, عليك, ما من عليك من المال, من المال. الشاهد, الشاهد من ا ل ق ص ة التي ذكرتها هو, هو أ ن يقال, يقال ب أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانت عندهم أ ص و ل هذه ا ل أ ص و ل هي اللجوء إ ل ى الله عز وجل وتفريج قربات المسلمين أ ي ن أ ن ت من تفريج ق ر ب ة أ خ ي ك ب ا ل ك ل م ة يا اخوان ساعات والله الواحد في صدره بيضيق عايز واحد ي ح ك ي ل ه و يقوم يفرش همه بس ب ك ل م ة مش عايز أ ي شيء تاني مش عايز منك فلوس أ ن ا عايزك تسمعني عايز لما ت ك ل م معك احنا حرمنا هذا ا ل أ م ر اللي انت تلاقي صاحب تفتني في أ ح ض ا ن ي وتقول له وقع مني كذا وكذا وكذا وهب بن منبه أ خ ت م بهذه ا ل ق ص ة قال كنت أ ص ل ي يوما فضاق صدري صدري اتخنك قال فقلت هل من صاحب أ ب و ح له عما في صدري, عم صدري. عايزة كلمه عايز قال فصليت ثم دعوت سم الله أ ن ييسر لي جليسا صالحا أ ب و ح له عما في صدري قال ثم ذهبت إ ل ى المسجد في ص ل ا ة الفجر قال ثم دخلت المسجد ف ر أ ي ت رجلا يصلي فعلمت ب أ ن ه صاحبي قال ثم دخلت علي ه فلما راني قام مسرعا و ك أ ن القلوب تتلاقى قال فعانقني فعانقت فبكيت ف ب ك ى ثم نظر إلي و ق ا ل يا ا ب ن و ا ه ب من ت ش ك و و إلي ض اجدادنا ل على الله يعني ق و ل له خ ل اصبحت م د اجدادنا ل ء و ق ل ت و الله صدقت صدقت والله, صدقت والله صدقت ت ف ر ج الكربه يحتاج منك إ ل ى ب ص ي ر ة انظر في قلبك كيف تفريج ج وجل هم الله مسلم وكربة مسلم عسى وكربة عز وجل أن ف ر قلوبنا、جميعا. أقول قولي جميعا هم ذ ا الله وأستغفر و لي ل ك أحسن الله ل و ي ك مسلم اللهم اخفر مشايخنا قرأنا علمنا كان ولمن ولمن ولمن ب ب ا اجتماعنا ومن جمعنا في هذا ا في في ومن س ج د و ج ع ل ل هذا ا م ن ب ر م ن ب ر ا النبي للدعوة ولسنة النبي صلى ل ل ه عليه ل و س مسلم أقول أ قولي و هذا ت غ ف ر ا ل لي ولكم ه